فَأَبِ ٱللَّهِ وَكِيلًا مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا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 بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين من المؤمنين والمعارين إلا إلا أن تفعلوا إلى أولياء في الكتاب مسطورة وإذ أخذنا من النبيين ميفاقهم ثاقهم ومنك ومن نوح ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميفاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا كُونِ عَمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءْتُمْ جُنُودٌ إِذْ جَاءْتُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إذ مِنْ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون, وتظنون بالله الظنونا هناك باتلي المؤمنون وزلزلوا شديدا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 وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ أُوتِيَ عَوْرَةً وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ وَمَا هِيَ بعورة فيرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة تلأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار لا يولون الأدبار كان عهد الله مسؤولا. قل لي ينفعكم الفرار وإن فررتم من الموت أو القتل. وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد إن أراد بكم سوء. بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليوم ولا نصير قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البعسة إلا قليلا أشححة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك رأيتم ينظرون إليك تدور عيونهم كالذي يغشى عليه من الموت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 الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانه وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا.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 كف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظنروه من أهل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا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 يقول لأزواجك إن كنّا تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلة. وإن تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل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 لستنك أحد من النساء إن اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقِنَ الصَّلَاةَ وَأَتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَالرَّسُولَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهلَ الْبَيْتِ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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فروجهم والحافظات والذائرين الله كفيرا والذائرين الله كفيرا والذائرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. وما كان لمؤمن ونا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيارة من أمرهم وما يعص الله ورسوله فقد ضل ظلالا مبينا ويفتقول للذي أنعم الله عليه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 ما قدروا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله.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 أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كفيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالله منين رحيمًا تحيّتهم يوم يلقونه سلام.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 ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتيهون وسرحون سراحا جميلة يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي اللاتي اتيت اجورهم وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما افا الله عليه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 وَتُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنا أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتنا متنبي إلا إلا أي يؤذن لكم إلى طعم ويرناظرين إناه ولكن ولكن إذا دعئتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذ النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ولا أن تنكحوا أزواجه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 ولا ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولا ولا أبنائ أخواتهن ولا نساءهن ولا ولا ما ملكت أيمانهن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 تسليمًا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعلهم الله لعلهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب. كسبوا، فقد احتملو بهتاله وإثم مبينا، يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لأزواجك وبناتك ونساء الذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في مدينتنا نخبرك بهم ثم لا يجابهمك فيها إلا قليلا من Ma sifûr kizû ve kütûl taqûtila sünnet Allahî fi l-lâbi وَنِسَاعَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا Sabil اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة على السماء والأرض والجبال فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وأشفقنا منها وحملها الإنسان